حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم تعبنا من مشاعرنا كثر مقلوبنا تشتاق وتوقيت الفراق اللي يبد ما كان في وقته مشيت بدرب نسيانك على بالي طريق فراق نسيت الناس كل الناس ولا غيرك تذكرتك تعبنا من مشاعرنا كثر مذموم مشتاه هو توقّد الفراغ اللي يبت ما كان في وقته مشيت بضرب نسيانك على بالي طريق فراغ نسيت الناس كل الناس ولا غيرك تذكرت تخيل عشت في موقف ولا عمري تخيلته اصدق ما وله قلبك على لحظه لقوانا ديت كمل طريق ما خدك الشوق كمل ترى لك حب في قلبي ابد ما مر على العشاء أو انت اللي ابي قربا وثم انت وثم انت صدت ما وله قلبك على لحظة نجا وعلى تجي كمل طريق ما خذاك الشوب وكملته ترى قم بي ابد ما مر على العشاء C'est la carrière